أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الذين كفروا ينادون لمقت الله أكبر من مقدكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين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 الذي يريكم آياته وينزل لكم من السماء رزقا وما يتذكر إلا من يريب فادعوا الله مخلصين له الدين فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون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 لمن الملك اليوم لمن الملك اليوم لمن الملك اليوم لله الواحد القهاب اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم لا ظلم اليوم وأنذرهم يوم الازفه اذ القروب لد الحناجر كن ضنين ماذ الضار من حميم ولا شفيع يطاع يعلم خ